اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان و القمر بحسبان و النجم ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحب ذو العصف كما تكذبان <تكلم> خلق الإنسان من صلصال كالفخ وخلق الجأن من مارج من عفف فأبئي آلاء ربك ما تكذبان، رب المشي قيني ورب المضربين، فبأي آل ربك تكذبان؟ مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآ أحرك الأعلام فبأي آلام بيان يساله من في السماوات والارض يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فنفرغ لكم ايوه الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس، إن استقعتم أن تنفذوا أن تنفذوا وطار السماوات والأرض ففذوا لا تفذوا إلا بسلطان فبأي آل ربكما تكلبان يرسل عليكم شواظ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 فَيَوْمَ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكنبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم رب کمات خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكية زوجان فبأي تيندان، فبأي آلاء ربك ما تكن لبان؟ في إن قصرت الطوفان دونی ما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان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 كذبان. لم يعطوا الثناء صقرهم ولا جان فبأي آلام ربك مات كذبان متكئين على رف خضري وعبقري حساب فبأي أعلاء ربكما تكذبا